بسم الله الرحمن الرحيم ثبت يدا أبي لهب وثب ما أغلى عنه مال وما كسب سيصلانا اتلغا وامرؤته مما لا تحطب في جيدها حبل من مسد